وأنذرهم يوم الازفتي بجدي رب عميد بحسين ذكري واخده وحيبه همو بيان برا غير كري وحيوي بهن دبياكو بجدا في بيان برا بج نقائمة كوإيمان بين نبالي بينن وقائمة كو بترسينا كإيمان نبالي نائنن رب عميد عذاب در رب عميد وتو بيان بريس الله عليه السلام الكايبتي وتو أنذرهم وتوش مشروكة قريشيا وقائمة كو بترسينا يعني بيجي كون كيمانان اينا ربعا مدين وعذاب ده الدنيا بآخرته هذا انذارا يوم الآزفتي وابترسنا الرجا قيامته يوم الآزفتي بأسر رجا قيامته هذا ايكال نوفيد رجا قيامته بيجينا الآزفت شنكيها قريبة يعني زيكا الآزفتي الآزفتو هالوكي عبا مدينها تقويش يعني قربة القيامتو انو رجایمته یا نیزیک بی؟ و هر شتک بیتی شی چیه؟ یا نیزیک؟ جبراسات سال مابن. می مادم تیت و رجایم رو بیه، میفهر پیش بیشه بچید و ایش نیزیک میروید بی. جور رجایمتش بجنه و من آن زیفشون کی؟ یا نیزیک؟ هر وقت رجایمی که آتاگریج رو اقتربت ساعت و اقتربت لی ناس حساب هم. رو بیه نیزیک بی، رجایمته یا نیزیک بی؟ آو رجای ربعمی حسابت جالع بر و جاوخو ده ديشتابي عمري صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الآزفة عينتوش برسينا قومي خوب رجا قيامتي بجا كونك إيمانينا إنه عملي صالح ناكن دي حالي نقول غالكي ناخوش بيتو يا رجا كرجا قيامتي القلوب لدى الحناجر كاظمينة يعني ويا ترساوي وعذاباوي هنده مواظنة دل الجاو دهين دل جواي نفسي دهين وده بلنبن هتا بنحفكي دهين هذا الحنجرة، حنجرة، حنجرة جمع حنجرة، أذا بنيحف <تصفيق> كيا، يعني دل دهين لهن ترس هذا، كدنيا هذا شو جاش تون، شيء نبيا، دنيا هذا شو تون شيء نابي، ترسك قلقا مازم، كيف إذا، مازم بيت سر من بيتا بيت، دل هالجيوخ، ويا دلده بيت سريع ليدتو، ونيا ترس كيفي دنا هذا، أما ولينه هترسك ونيا كuche بيت، كبيت هتود حف كبير. طبعا من بيش درجة قيامته الدل ترسا دا جيخونا القلوب لدى الحناجري يعني دل ده هن هتا هنا برحف كامروفي ترسا دا كاظمينا و أخدان هو ترسن و نيال دي محاولي كان دل أخو شلير كان بنا في جيوه داعيرانا دا يعني وي دل أخو جاركو دي بنا و نه یا ن دلیل وابیت داره که بمیرم یا اج دلیل خود جا که بنا فجی خوب و به هر دوکشنابن نه دلیل واتی داره بمیرن و نه دلیل واتی دافجی خوش بنا حفک واتر داد نه بنا حفک وای عصبی دهوبه سرفا هایی سر و کسای جهودات ویش تپیعمرسال الله و علیه و محمد تو قوم خوب ترس نه و If there is a denial of curse andgery, then the image must be siempre. If there is no need to do everything, it is not sustainable. If there is no need to create trying it, you miss the earth whether there is a disaster, the sin has a capacity, the children they will have to do it, the children they will have to do it, the children they will have to do their work البته می‌جุด رجع قیامته وی رجدا امر و زلم کری. جز زلم هر بگر زلم همه معاصره ک شرکه. و بشنی که هر زلم کادی هبید، وامنو و زالم رجع قیامته من حمیم من حمیم، آوکسای برادر مرروی بید. گله کنیزی کی مرروی بید؟ و بشه وانیام مرروی بکت، هاروکالیام مرروی بکت. یبراهم بید گل مرروی. وقتی مرروی کفته با تانگافیا که به شته مرروی بودی تو مرروی مخترم خوشی داوید، منیت گل مروید داوید که خوشی دا و بچداریت همو جانم رو ویداکش چه خوشی بید، چه نخوشی بید عزیز بن حمیم، ما برام میجت مروید اسانا چو برادری تو روز قیامت نامینه دنیا دا چمبرو دار هبن؟ هم برادرها قیامت برادرین برادره نمینا که تو بشوانینا که تو رحم پیدا رحم پیدا نا و هادی کوری که تو چونکی الاخلا و یومئذ بعضهم لبعض عدو. هذا يعلم بيش رجاء كيامته همو برادر دبنا دجمنا يتأكدو إلا المتقيين <تصفيق> إلا امروف نبنا ويت متقي وين خده تلس ما لظالمين من حميمين برهند يتأكدو مروفين ظالم چو برادرنين كهو ركوالي ووشتباني ووكا رجاء كيامته ولا شفيع شفيعين وكاسنية شفاعة جوكات يطاعو كشفاعةوي ليبهتا قبيل كرانو رب العيم قالت يا حب داتا ويكس يوى شفاعة تبوكس نا بيتكارن هنا چو برادر هنه كاب برادرين يوى بکن وشتفان يوى بکن ونا بوكات شفاعة تبوكات هاكا شفاعتش بوكات شفاعة تبوكس لنا هيد قبلنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين رب العيم بجي رجا قيامته شفاعة تبوكس اوى شفاعته اد كان او بوو مروفت ظالم بوو مروفت مشرق قبلنا ولا شفيع يطاع بعدها يردش بجد شفعة بناءة قبل كلا شفعة شبه منو بشتارني يكى بشتى في مرؤوف بشتى فلان كاس من يا بر خاطر أمان فلان كاس يعافوك أبدا الدنيا يده بشتى فلان كاس يعافوك يان عذاب ندا يان عقوبة ويسفك أبدا شفعته رجع قيامتهش وامروف الظالم وامروف المشككاس من يا بتشيل شفعات والكافر وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُهُ هما ملوف الإيمان داريا عمل صالح كربيت برادر وي يمتقي شفاعت بل هي تقبيل كران اما ملو ب مشرك و كافر و ملو ب گناحكار و خراب اونا شفاعت بل هي تقبيل كران و كس برادر و كو برادر و انا مينن يعلمو خائنة الأعيوني الو علمين مالتلسيني بجتمع الشيار بن ايمان بينه عمل صارح كان و گناح اخو لديل كان كان و گناح يشكرن زيتا و ببكن و بردوام نبن نه نبس اشتی آشکر رای زانید و یه سر و زانید یعلمو خائنه الاعیونی رابعالمین زانید او چاوه خیانت اتکن او چاوه خیانت اتکن جا رایی بری مروف یه لیره و مروف تنشت را، تنشتا چاوه اخور را دیست عکده بیرخی رابعالمین علم و بوی او وقت خیانت اتکن یعنی هاتی بجید خائنه الاعیون او وقتی جماعته که جماعتا کدابتو چ مرفشه نه که ببینید که محرما وقت برادر مروری بریوال مروری، مرف صحنه وقت بریوال مروری واد کریم مرف صحنه بیش نه، این خائنات الاعیونه این و چه و نه و خیانت کند، ما بعین علم به هیو ضعینا به هیو در رجای مات کاف مرورته و بین اکتی جزای او چه و وقت مرف چند مال برادرگی خو، مال ناسیارگی خو. مروف to me, give to us a fact, the analyze things taken from the turn of your wealth, the naszym human, the cholera, and protein, are kroonhs, les masses, we put land and company in the center and there is no doubt about how to arrange Boaz, sorcery, forgive your sins, so that we cannot breathe and we cannot breathe Thank you. We can almost apples, Black علم وظنين بهاي يعني عبامين ما هي الشيارك وشياربن في هدينك ها في اكل وابو ناحية معظنة وفي خياناته ملوفتك البراء أخوي أبي صرمان وفي خياناته إسام ملوفي ميد هكا ملوفي توبينك وترجاق في عقوبوه يبخوت هكا ملوفي توبنك رو عبامين الملوفي خوش نبيت في اغامبار الله عليه وسلم عبد الله بن أبي السرح هيك الملوفي كافر مشرك بو يتمشرك بو ہم ابھی گئے کہ ازیہ نبی امبریدا ابو صالح اللہ علیہ وسلم اور ابو سرمان دا ابو دجمنیات دین اسلام کربو پچھ دیں گے گوتیاز سرمان یعنی اعلان اسلام ہک پچھ دیں گے جوی کافر بو اور مرتد بو جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چہ فتح مکہ ایکن واک سگوتیاز وی کسے عفو ناکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوتے وی مروے کذب لا دفاع لینا کتو چعف بین وی کسے نوتے وا چنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوتے من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وتأريخ سجده شو ملاخو، وتأوي أمينة أه، أم شرنا كان شو مال أبو سفيان أمينة، هالك سجده كعبدة أمينة، أما بيان بليس على الله سام هنداكيلوا ك مجرم مت ما زنبون، عفو نكرا، هنداكيلوا وتأريخ خو خبلا دك عبدا بقى من تويات شلون، هات شو جابوا جريمة ما زناك شو عفو عبد الله بن ابي سرح دجا عف مروهاد دا خاص قر الله عليه وسلم و عثمان قال الله الله ككر يعني الله الله ككر الله عفو يعني امين كري عفو كاري يعني عقو بسر ندنا و قلت هنده خلاص اوشي امين او نهتا قشت البيغنبري صلى الله عليه وسلم بس بشتي عفو كري صحابه صحابا قلت مو كاسلين بو وقتين قد ديتي اذ چند اذا چند من خوله كركر هادا امام عثمان باشتا من, من خوله كركر منها قلت بو كاسل من رابو كجيت ومنها قلت بابو هنا صحابا قلت يا رسول ما دا اشارته عیب چواید اشارهایی که ما نیابد استید اشارهایی که ما کم چه لب کنیم کم بکوچینه پیامبریسال الله و علیه و سلم میگوید ما یم بقی لنبین ان تاکون له خائن تو عایونیم دیکنابد چو پیامبرکی چه بد نیا چوای خورا خیانت ابکتی یعنی حتی پیامبر علیه سلام و سلم حتی پیامبر که بیشتری بیج داشت و بیج نیا نیا می‌روه وقتی لالی بشه، فلان چتی دمن، هندش با رب دمن، اصلی بگم. ما خواندن آیونه. هم می‌رفتیم علی نی بشه. یعنی او خیانت جننکت، هندش بیامبرش علیه او و علی سمت ناوی مروی اذهابی. یعنی همه کل اکیب کتاه، یعنی سری ولی بکه، یعنی بکوچه. هم او خیانته بچه دو دکی، هکا، ظلم و تعدی و خرابی داره به ذکر. هم اشارات کرد. جب يا امبرس الله وعلى ساموتان جنا بي شو جرام بي امبرا شو بي امبرا خاينه الاعينين يعني ابي اكل وا غنحه يا ديدس عندك خاينه الايونشيا غنح عمرو يا بسلمان نبي تيا خليد كاتونيو تشرفو شاربي چونكي ان السمع والبصر والفهاده كل اولئك كان عنه مسؤولا اندي شافن او غوچكن ودله أمر جقيماته بسيارة المربي هنا وما تخفي صدوره، ورب العالمين زايد كتشر أوشتر نافد لياخد المربي فشارة إيش؟ إيش تمربي نئي يعني مربي ده هاي نظركات، نظرة كمحرم عمين علم زايد نهايو وزانید که دلمرویش شد بیچید. آزامید که دلمرویش شد بیچید. به هندی هاتی سرافصالح بیچید. رب عالمین زانیتیش نافدلیتا داشت کتو های کتنه دیال و جنبی می نیاید. کدش چه با خود آنها؟ چونی عالم جرم احتمال رویش بود که دلمرویش دهید بیشتر رویی. او دلمرویش وسوسه کوچک بوده. رب عالمین هر دو زانید آواتو تو کهی و آوات دل داشته با خود آنها علموزاینا هر دو طبعًا بس معناه فني أو الدليل دا ومرفي نهائيا حساب كرل إلناي هكمل مرفي كترك كرتشي هكرا هم هم يعني مرفي دانا نافذ لأخودا كده في شو لي كم؟ أما ما نعكف تبرك مرفي مرفي نشيا بكر. هكرا عمل أفيج ديتانه بيسين هكرا أفتان ديتانه بيسين هكرا هم مش دشله هد ديتانه بيسين هم مش ديتانه يعني شيء هكرا هم يعني دل خوداش مرفي بيراشو یم روی آو پنجاف کار اینان کجای توجه شوی او مرغی دل خدا دانای پدثیم زناهت قلکم پدثیم علاقت حرام قلی جنی و قلی کشیدم بس اما ما نه کفته برای من ندی توا رقم آی بده اسم من نکاف نخونو کاش از یه مجدم ببیند اما این گفتن حد مرغی شده دیت نمی‌بینیم اما بس پس چه مرغی را چو مرغی صحک ده و دل مرغی تقویت مرغی پشتیم مرغی چون آن دویو مرغی استخفار کر اما اما دلیل هوا الدليد من رناية نبيسين أمريك بيقون أحكار ربيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربي العالمين هم مشتكي ظانيته علم هم بها والله يقضي بالحق ورجاء قيامات الشربي العالمين هم دنيا دو ورجاء قيامات الشربي العالمين هم قبي حكميوي أو حكميات كد حق وعدالتي وتدهي وراستي وتدهي ججاء الظلم وخرابي تدانيا والذين يدعون من دونه أو كسب عبادته غير العالمي. رب العالمين إدك أي كديت كبشرية جرب عالمي إجابي عن بريك بيت ملاكتك بيت وليك بيت قدرك بيت صنمك بيت دارك بيت هرش ذيك هبي لا يقضون بشيء تشوج السيدانية ما دمت تشوج السيدانية وتشن زانان وهذا تشنيا نبي كذبات نبي العبادة وبيذكره رب العالمين بسم الله يقضي بالحقي كيادي جزاء فاشلون هذا فنجو جزاء عملهم بس خذيب تنيا رجع قيامته هلوكي ما أولا تباشي شروع لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رب العمين قوتي دا صلات هم وامنا ملك هم وامنا حساب هم وراب العمين قل خلقية كد وكاسي دي بجدار نياد غراب العمين به ريفة برنه دا وحسابه بس بوئي بدا وما دام رب العالمين ظاند أوتشاوه خيانت لد كدو تزيوه وغشارتي سحكته اكي علم بهيا، مزعني تشين نافد اللي مرودي ده ياشتم إنه بري بنتدارو بري بكت عمله آخفتن، بس أبا مستحق عبادتي، أما أشتاكي اللي نهض عن هقول خائنة العيون هيا، نه قال دله هيا، نه قال دورو بلا أخويا، نت أشتاك بخو، بيجي البيت هتبو كير بيجي البيت هتبو أي كدي بيجي البيت، وني أبا مستحق كش نلا، أبا مستحق عبادتي عبادتي نلا، لا يقبلونها بشيء، تشوش بيجي نعم بترجع قيمة، نبجي البيت باش يبدأ دفته. ونبي تشد بي تشد تذكرت ايش دا... تعقبهنته بوميتن او جري جهنم دا ان الله هو سميع رب العالمين هم مشتك يا قاله البصير هم مشتك بينيد اولا يسيروا في الارض رب العالمين ايش يبقى يتنابح سي مشركه قريشيات وتكافر مكه ابيش دبيجي او تشي جرات ارضي را ناتين وجوينو وسفرنا كلنا فينظر دسح كني كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم دمائك وقومك بيشوا بيشوا فيهم بالقدر هين إنادرب إيمانه إن لي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 يعني رب العالمين جيانتوا قلق قلق موازن شاكرون قوات شاكرون وآثارا في الأرض وشينوارتوا مابون أو عبد بن لسوا دا بن لسي كافر قريشيو نبو أو اشتوا بيشي أو خانيتوا شاكرين قريشيو بيشي نبو بكن فأخذهم الله بس رب العالمين قرتنوا وعذاب دا أخذهم يعني عذابهم يعني رب العالمين عذاب دا برشي بذنوبهم برواق نحي تواكرين وما كان لهم من الله من واقن وكسبوا واختواء عذاب رب العالمين عذاب فريقي كسبوا وبارز العذاب رب العالمين واقن يعني مئج بيت وبارز عذاب رب العالمين وقصنا ما توبوا ونحن قارسنا نقول يا ما وراء خبوا وقصنا ما ندبين وادم بارز واه وارماتن ابشيت ما فريد كان شن جرب بعد تام واجي كنا يا غوس ايه على غوس ها ولكن يجب ان هنا الله من الله ويكون الله من الله من الله من الله ويكون وقت من الله ويكون الله من الله ويكون بارزيد من الله ويكون الله من الله ويكون الله من الله ويكون الله من الله ويكون الله من الله ويكون الله چونکی او قاومت پیشی مشرکت مکیه پیغمبر را بوعم و ورایت کردن و همو پیغمبر واش چه وبون معجزه وبون هاید وبون نشانه اند بوکه اوا پیغمبر خودینه و او چتاو به جن حق یراسته فکفروا انه ایمان نه اینا پیغمبر خو اغلب رو کفر ی پیغمبر خو که فبوری فأخذهم الله رب العالمين قرد إنه قوي رب العالمين قواتوي همه ماصرة وقر رب العالمين إيش إيك عذاب ده كس نشد عذابه البي قومي راقريد يون كد وسبككت شون كي رب العالمين القوي إيك النوفيت رب العالمين يعني قواتوي هنده ما زورت له واخته عادي قوم يهود عليه الصلاة والسلام من أشد منا قوة؟ تكسم قوة ترنيه وما غروبهم قوته خوف جسمه خوف وأهذا رب العمين ده إيه يا رب العمين همuche ليكن هموحش كرنا مولد واده يا همو بفراي كر وهمو كشده إنه قوي رب العمين قوته ولهم مأصرة شديد العقابي وأخت قومك إيش رب العميني احقاق دا و هات نا عذاب دان و هات نا رب العالمين، عذاب رب العالمين قالك لکا چیا؟ گل لکا تنده و کسی عماد هیلید؟ بعد، ده هیلاغ برد رب العالمين بشته قراشی ها بشته او قوامیت پیش اینگو باوری پیغمبریت خونه رب العالمين هیلاغ برن و رب العالمینی نه هیلان هم ايش قال يا قريشهم كان واتش باشرنينا وهم ترنينا عملت نقول وادر ايش ترنينا اني ايتكو 400 خير من الييكم جسمتوفرتو جو جاي ترن الكوافرت بينوكا كافر هرچيه هر كافرها وشو قدروا احتراميه لرب العالمين واو عذاب بوفريت يد بوفريكات اماو چی گفه هنگو شوکی واکر گلی کافر قراشیه یعنی هر کافر که ری هبید ایمان و باورینه اینا بویشتیه به خود اینای وی پیغمبر بجیسا الله علیه وسلم خو حاضر کن بو چه حاضر کن بو عذاب که که رب عمید بونگو هنرید هنگو هممو مود چلی هن دپه هی لاک چند دنیای دا ولعذاب و اشد و ابقا و عذاب اخرتش آخرتش تنتره و هتاکا دمینی صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين